آمين لتجد أن أشد نسيعدا وتل للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد أن أقربهم وددا للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارا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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزل مرجس من عمل الشيطان فجتنبوه رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون.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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أنت بدلكم تسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 فانه أُثِر على أنهما استحقا اثم فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما عدينا وما عدينا إنا إذًا من الظالمين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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيب إذ قال الله يعيس بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس إذ بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ نِكُونَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَفَعُ الصَّادِقِ نَصِدُقُهُمْ لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير.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 ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملك لقضي الأمر ثم لا ينظرون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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مَعَ الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إلَّا أَنْقَالُ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ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 ولو ترائذوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب رَبِّنَا ربنا وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون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 أَدْنَى عَلَمُهُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بأياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضرر لعلهم يتضرعون فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين